قيل لكم في المجال تفسحوا في المجالس فاستحوا وافسح الله لكم وإذا قيل أنجزوا فانجزوا إلى الفائلقين الذين امنوا منكم والذين أطوعوا المضارجات صحيح أم بلغنا إلى النجوى نبدأ من أدب من أدب النجوى من أدب النجوى ثم قال تعالى مؤدبا العباد المؤمنين فلا يكونوا مثل الكافر والمنافقين والذين لا يعلمون نعم لما كانت نبيهم بينهم وهو يقول يا أيها الذين امنوا إذا تناديتم فلا تتناادوا بالاسم الودواني ومناصره الرسول اي كما تناجا به الجهلاء من كفره أهل الكتاب الذين الذين يتناجون بمناصره الرسول والدم فيهم وتنقص من قدره نعم بالتناج بالتناجي بالبر والتقوى تنادوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون يتناجون بمناصره الرسول والدم فيهم واتقوا الله الذي إليه تحشرون فيعلم ان انكم أن بين يدي الله موقوفون على اعمالكم مجزيون وسيعلم الذين ظلموا اي يوم ينقلبون ينقلبون فتعملوا بيقين من يعلم أن الله عليم ان الله يبعث في الأجساد, يبعث الاجساد ثم يبعث الأرواح في, الارواح في الاجساد ثم بعد ذلك ينشر لهم عمل قال تعالى إن من أجوى من الشيطان ليحزن الذين أمنوا وليس بضار لهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله يتوكل المؤمنون أي إن من أجوى وهي نعم أو التناجي من عمل الشيطان ولأن الشيطان إذا أراد من العبد الكفرة فإن لم يأتي بالكفر وركز معه على الكبيرة وإلا الصغيرة وإلا خلاف الأول وإلا فصلت عليه أوليائهم قال لياحزن الذين آمنوا يعني يجعل يدع يدع في, في صدورهم الهم والغم والحزن قلت على لي يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم يولكم الأدبار ثم لا ينصرون ورزق قال لياس ل لياحزن الذين آمنوا يسوهم وليس وليس لهم قوة على إدرارين وقد راد سنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك التأذي ووجود الهم والغم وتلعب الشيطان بصدور المؤمنين روى الإمام أحمد تعالى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه وقال الله تعالى إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج سنان دون الثالث فلا تناج دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه شوف انظر إلى التركيز على التعديل بقول نبينا الأمين قال فإن ذلك يحزنه فهي العلة التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم التناجي مع أنه قد يكون في التناجي حاجة لكن هذه الحاجة تسقط أمام هذه المفسدة العظيمة وهي ادخل الضرر وادخل الحزن على على المؤمن قال الله تعالى يا أجوال الذين أمنوا وأن تضربنا كثيرا ما نقول كلما نتعامل مع مع نداء في القرآن نعلم أنه لابد له من وجوب الإصغاء لأنه يعلم بأن النداء ما جاء إلا من رب الأرض والسماء والله جل في وعلا على كل شيء قديس والله له حكم ونشؤون في عباده وكأنه إذا أدى على على أهل الإيماني كانه قال وبيان بأن علامات الإيمان ما سيأتي من الأوامر أو الزواجر بالمسارعة في اللي كان وتنفيذها يقول تعالى مؤدبا عباده المؤمنين وأمّا اللهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس يا ايها أيها الذين امنوا إذا خيلا تفسحوا في المجالس افسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس وفي روات وفي قراءات إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم ما ذلك أن الج الجزم جنس العمل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون في عون أخيه وقال تعالى اذكروني أذكركم ومن تاب تاب الله عليه قال صلى الله عليه وسلم من بل الله مزيرا بل الله له بيتا في الجنة ومن يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة الله في عونه عبد المكان عبد في عونه أخي قال ففسحوا يفسح الله لكم وهذه كانت يعني إذا دخل الفاضل الكريم ولهما له من المكان الاجتماعيه الاجتماعية أو المكان العلمية وطوان أقصاها وأعظمها وأرفعها منزلتان هي المكان العلمية ف. من دخل وكانت هذه صفته ولم يجد مكانا فالاولى للناس أن ينزلوه منزلة ولأن الفضل لا يعرف الأهل الفضل إلا بمعرفة أهل الفضل وبينجار أهل الفضل منزلتهم قال الله تعالى كل الذي فضل فضله وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر نئبا بكر لا أهل الفضل إلا أهل الفضل ولذلك قال ذلك قال ان روى احمد الشفعي عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قال لا الرجل يفتح ويتسع الرجل في مجلس, رجل رجل مجلس رجل رجل ولكن التضييق هو الذي يضيق لكم ثم قال الله قال الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين العلم من أهم التي وش فيها يعني ما درسناها وأسهبنا فيها لأهميتها لأن مسألة, مسألة النجوة مسألة مهمة جدا والجلوس في المجالس مع الثرصرة والغيبة والنميمة قريبة جدا من مسألة النجوة فهذا أدب, أدب افتقدته المجالس كثيرا فلذلك أردنا أن نركز عليه حتى ينتهي الناس من مثل هذه ال النواقص التي تصيب مجالس المؤمنين، فهنا قال الله جل في علام: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. هنا هنا الله جل في يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات كأنه فصل بين الذين آمنوا والذين أُوتوا العلم. والحق بأن العلم يزداد به الإيمان لأن الإيمان يزيد وأنقص. الإيمان يزيد وأنقص وإصحاب الإيمان يتفاوتون في الدرجات يتفاوت كما بين السماء والأرض فارقى الناس منزله علىها واسماها عند ربها جل في علام ولصدت الأنبياء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ما قال درجة واحدة والدرجات كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أن الدرجة بين السماء والأرض وأهل العلم هم خير الناس على الإطلاق وأرفع الناس منزلة وأقوى الناس مكانة وهم أعظم الناس تأثيرا في الأمة والأمة أحوال ما تكون إلى العلماء ولو لم يكن في فضل العلماء إلا في قوله إجادة لا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو الإلم قائما بالقسط فكفى لأن الله تعالى شهد على أشرف مشهود وأشرف مشهود في الدنيا بأسرها وفي الكون بأسره قضية الكون الكبرى وهي توحيد الله جل في علها فشهد الله على هذه القضية العظمى التي من أجلها خلق الخلق وقسم الرزق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وقسم الناس فريقين فريق في الجنة وفريقين في السعير قضية الكون الكبرى هي توحيد الله رحمه في فضل العلماء الى هذه الكفته لأن الله جل ابتدى بنفسه, بنفسه وسن بعد ذلك بالملائكه قدسه قال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وقالوا العلم, أولو العلم وقد قلت قل ذلك ان هذه فيها اشاره عاليه راقيه شاميه على على فضل العلماء وقد قال العلماء يعني في مسألة هي مسألة عقدية في المقارنة بين صارح البني البشر أفضل من الملائكة أفضل وان كانت المسألة فيها أقوال ثلاثة القول الأول طبعا وقول جماهير المتقدمين المتأخرين وطبعا أقول ما المعتزلة الملائكة أفضل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يأمرون لو ما لو ما ثم فارق إلا هذا الفارق لن لأنهم من الطهارة بمكان ومن القداسة بمكان بأنهم لا تعدون أمر الله تعالى ولا تتجاوزونه بحلم الأحوال حتى جبريل عندما سأل النبي أمين على النزول وال والمجيء قال, قال قال قال الله تعالى آمن جبريل أن يقول له وما نتنزل إلا بأمر ربهم وما بين عدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا والقول الثاني يقولون بأن صالح البشر أفضل من الملائكة مع وجود الذنوب والمعاصي والسيئات والخطيئات والتجاوزات وهي موجودة وهي قرينة لكل إنسان أيا كان وقال العلماء منه ابن جمع بين قولين قال إذا نظرنا إلى الابتداء قلنا بالملائكة وإذا نظرنا إلى الانتهاء قلنا بصالح البشر لأن صالح البشر يستوون مع الملائكة عند دخول الجنة يلهمون التسبيح وذكر الله سبحانه جل في علاه وأتمتعون بنعيم الله جل في علاه في الجنة بجوار الله وينظرون اليه من ينظر إلى الله على وجه الله غدوا وعشية وإن كان الحق أن القرآن والسنة يعني فيهما إثبات تقديم صالح البشر على على الملائكة قدم الله آدم على الملائكة بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ولبيان فضيلة أهل العلم الاختصام في الرجل دي قتل الناس مائة قاتل مئة نفس واختصموا فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة كان فصل النزاع بملك على هيئة إيش على هيئة البشر. بشر والجميع خضعوا له لوجود العلم وقال لهم أبين علمه أنه أنه أتاهم بالإجابة مطعمة بالقرينة عندما قال قسوه إلى أي أرض يعني هو أقرب منهم وهذه شوف الفقهاء أخذوها علما وت وتقاعيدا وتأصيلا وقالوا المجاور له حكم المجاور المجاور له حكم المجاور فهذه من الآيات العظيمة التي أيضا فيها ما فيها من من بيان فضل العلماء في هذا الباب على قول لا يجرح ولا يعني نعم استشهد نعم أيها الاقتصاد العالمي الرائع نعم هذا صحيح إذا الله خير استشهد هذا صحيح مثلاً استعامة طبعاً هذا الكلام أصالتنا على خص العلماء وليس الناقلين فقط نعم وأيضاً قد قال الله تعالى وما أقيلها إلا العالمون وما أقيلها إلا العالمون يعني هذه الأمثلة التي يعني سبحانه كتبها الأمثلة التي يضربها الله جل في علاه في القرآن والأمثلة تضرب الله في السنة بين فيها الله جل في علاه أنه أنها لخصوص الناس ليس دعم ليس للعموم الناس وما يستفيد منها وما يفيد منها إلا خصوص الناس وهم العلماء قالوا ما عقلها إلا العالمون وانت تعلم أن مدار الأمر على العقل والعلم والعلم لا يكون فيه الخير إلا بأمر جلل إلا بأمر جل الله وهو أن أن العلم الذي الذي يمد به صاحبه العلم النافع والعلم نفع أيضا على مرتبتين علم يحتجزه العالم فيستفيد منه الناس وإن لم يعمل به ف... ف... وهذا ليس من من النفاق من الجهل بعض الجهلاء والصفاء الذين لا يفقهون يعرفون بما لا يعرفون حتى النبي في تقسيمه للماء الذي ينزل على الأراضي الثلاثة بينا أن أرض بور أرض, أرض لا, لا هي تجمع. هذه أسوأ الأراضي على الإطلاق هي الأرض التي لا تقبل الماء فتم فتمت والزرع وهذه أرض لا تشرب هذه من أسوأ الأراضي ولا تجمع الماء وشوف مراتب الاراضي والأرض التي تليها مرتبة يعني صعودا الأرض التي هي لا تتشرب الماء ولا تنبت الكلى لكنها تبقي الماء قيعا تبقي الماء حتى إذا جاء الرعي أو جاء جاء من يريد أن يشرب الماء فيستفيد الماء فهو يبقي الماء وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله الرأس مع مقالتي فعالها فأدىها كما سبعا رب حام الفقه إلى من هو أفقه منه رب حام الفقه ليس بالفقه لا يعمل به ليس لا يعمل به نفاق ما عنده همة ما عنده قوة بأنه يتعالى مع أنه الأفضل والأرقى والأسمى طبعا أنه ما تعلم علما إلا, إلا عمل به وهذا نفع, نفع علمه الآن هذا نفع علم ولذلك النساء السلام قال قال بلغوا عني ولو آية وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني والمرتبة الثالثة هو الذي يتعلم العلم ف... في... في... يتعبد به ويعلمه للناس وهذا هو العالم الرباني العالم الرباني هو الذي الذي يتعلم العلم فيعمل به ويطبقه ثم يعلمه للناس وهذا يعني هذا أيضا فيه نظر أعور يعني فيه يعني أنا نعيش بين بين ثلاثة يعني مرارة العيش بينهم ما أعلم بها الله تعرف على إما إما إما الجهل الجهل مركب وهذا أسوأ الناس قال حمار الحكيم لو كنت آ... لو أنصف الناس وكنت أركبه في جهل جهل بسيط ونجهل وراقيبي جهل مركب جهل جهل مركب والجهل بسيط هذا إن تعلم يتعلم هذا من أفضل الناس و... و... و... و... ومن عنده نصف علم هذا أيضا فيه ما فيه من الجهل الذي يمكن أن يؤدي إلى التردي أما الرابع الذي ينظر بعينين جميلتين وهو يجمع بين النصوص ويعلم كيف يضع الشيء في مواضعه فالمرتبة مرتبة أرقى المراتب وأسمى المكانات للعلماء في هذا الباب هو الذي تعلم العلم ثم تعبد به ثم نشره بين الناس هذا هو العالم الرباني حقا هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا وإلا ارتحل ولذلك كان الزهري وكان سفين عين وكان المحدثين جميعا يقولون يا أهل الحديث زكوا الحديث يا الحديث عليكم بزكاه الحديث فلما سئلوا عن الزكاه قالوا على كل أربعين حديثا تتعلمونه اعملوا بحديث واحد ونعين يقول من عمل بالحديث مره صار من اهله عند ربه جل فلذلك يعز على الانسان ان يسمع حديثا ولا يعمل به ولو مره واحده لأنه عند الله في في مره, واحدة مرة واحدة يكتب, يكتب من أهله لكن في المجمل ان, أن العلم لابد ان في بالعمل وأنت لك تثبت هذا العالم يعمل بعمله ما هي هذه قالها الثوري وقال ابن أينه وقالها أغلب المحدثين هناك قرينة تثبت لك أن هذا العالم يعمل بعمله أو يعمل بعلمه ما هي القرينة؟ ما زلنا مع هذه الآية العظيمة والذين عملوا هي داخل لكم تفسحوا بين هذه الأداب أداب إنزال الناس منزله من ومن لم يعرف الأهل الفضل فضلهم ليش من أهل الفضل؟ هذا ضائع أصالة ساقط. لاه قد نقول أن هذه قرية حقا من القرآن لأن كلما ازداد عملا كلما ازداد محبة عند ربي ولا في علاه ولأن الله لا يعرف علاه يقيس الناس بذلك وللمؤمن للمؤمنين سيطام في السماء أو في الأرض أم أوراق القول القبول القبول في الأرض كله يرتكز على هذه النقطة نقطة صراحة نقطة رائعة لكن هناك نقطة أخرى هي أهم أم عبد الله يعني ألمحت إلى كلام جيد قالت ثباته عليه جيد تطبيق السنة أوه. هذا مهم قد يكون هناك شيء آخر إذا كنت أخيراً خديجة حسن الله عليك حياة هلاً بأهل جميعاً رفع الله مقامك وزادك الله برّاً بأمك لا. يا رب يا <تصفيق> رب حبك الله لف الله مقامك زشام أنت سيدي وتابع رأسي وعازتني الغياء لعل الله جمع بيننا قريبا إن شاء الله يمفع بالفضل نعم هذا هذا كلام جيد من كلام شاري مجاد نعم هذه الكلمة توافق أيضا ما قالت م عبد الله و... وأيضا أميرة ومع ومل أفرار ممتاز ممتاز إنتهى. هي كلها كلها إجابات جيدة، لكن هناك إجابة أخرى قد تكون أيضا رائعة في هذا الباب. طيب ننتجين. هي الإجابات كلها إجابات إجابات جيدة جدا. نعم، هو عمدا من القرائن طبعا وضع وضع القبول له في الأرض. من القراء من من القرائن وضع القبول له في الأرض. الوضع الأمر الثاني هو أن يزداد علما. أن يزداد علما. يأبى الله دل أن يزيده علما ولا يعمل بهذا العمل يأبى الله دل أن يزيده علما هو لا يعمل بهذا العمل وهذا هذا تطابق قول الثوري وابن عيينة وشفع هذا متطابق في هذا الباب لأنه من تعلم المئين فعمل به أثابه الله دل فعرا ايش أية إيش بالزيادة أما عندكم الآية قرينه لكم لو, لو ارتبطتم بالقرآن والسنة لكان الأمر كالماء البارد في, في عندكم أما قال الله دل فعلا قولا فصلا لئن شكرتم لأزيد أنكم أعملوا أهل داودة شكرا وشكر العلم العمل به وشكر العلم العمل به شكر يبقى لنا أن نقول وهل شكر العلم العمل به أو زيادة العلم في هذا الباب تنفي أن يقع المرء في نعم التوفيق هذا من أهمية المكان التوفيق هذا فيه دلالة واضحة لكن زيادة العلم في هذا الباب يعني هل هذا يثبت ويستلجم منه العصمة التامة له وألا يزل وألا يخطئ وألا يتنزل وألا يكون له السيئات أو الخطيئة أو الزلات هذا لم نريد ن... لم نجد نم لم نجده قناعتي سلام عليكم الله أكبر إن خيرا أنت, أنت, أنت لك الفضل يا زينا في ذلك لأنك تسألين عنها وتتفقديها وهذا كذا الأخوات في الله والأخوة في الله الأخوة الصادقة يتفقد من, من يعني قد غاب عنهم جزاك الله خيرا رب يرضى عنك يحسن, يحسن ليك ويشكر لك هذا الفضل الذي أنت فيه فإن العلماء يزدد علمه فعلم أن الله تعالى وفقه إلى العمل به لقول الله تعالى يثب قال الله تعالى لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَجِيدَنَّكُمْ وقال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وذلك العلماء قالوا من عمل بالعلم زاد الله علمها تذبيه الترصيخ فإن العلم حتى لا يثبت إلا بالممارسة يعني ما تجد المرء هايين في العلم والله عليه يفتح له الآفاق وهو يسير سيرا عجيبا إلا, وكا إلا, إلا والله تعالى وفقه لي العمل به وأنا ساقول لك شيئا مهم جدا أيضا لمحة بعين القدر في هذا الباب إن فتح الله ابوابا لعبد وجدت النازل أو ابتزداد فتحا فعلم النظر على ما جره له إلا إلا ما جره له إلا وأنه يريده له. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الله أكبر نظ نظرة مستقبلة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيت ما نحن فيه الآن أمر يعني قد مضى وانقضى أم هو أنف يعني سيأتي ما نحن فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل فيما مضى وانقضى فقال الرجل طب علام العمل مضى وانقضى علام العمل علامة العمل فقال له اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا فكل ميسر لما خلق له فإن ودت ان الله على اختارك لشيء وكلما ابيت عليه يئبه عليك وكلما تقاست جرك فيه جرا فكما قال كثير من يقول والله ارن شيبي وانا اقوم اتوضا واصلي وأذكر, واذكر واسبح واستغفر الامر توفيق من الله ومحط الله, الله لذلك ولذلك أنت طرف ابن تامية من أوجز ما قيل في ابن تامية فعلى قيل في غيره من كثير من تراجم العلماء لكن ما فيه إيش قيل فيه من أعظم مقيل في ابن تامية هذا رجل خلقه الله له وأيضا من الأعظم الآيات إنما يخشى الله ها من عباده هالعلماء فالعلماء فالعلماء أكثر الناس وأشد الناس خشة لا يجل على فلا ترهم يضرنا أحد ولا بدون أحد وإذا حدث منهم ذلك يستسمحون ويرجعون ويتحللون وأيضا ما ترهم إلا يسعون في الخير للجميع ويسعون في إدخال السرور على الجميع إلا, إلا ما كان منهم من سقطات وزلات لا يعلم بها إلا الله فيتوبون ويأبون منها وكما قلنا لا, لا العمل ولا الخشية ولا غير ذلك تستلدم العسم التام لأحد كائنا من كان وعندنا حديث عليه السلام ظاهر في ذلك جليل واضح في قوله إن خلق المؤمن مفتنا نساء إذا ذكر تذكر هذه حالة المؤمن كما قال عليه وسلم وهذا حديث كان في السنة في بعض كلامه لكنه حديث رائع صحيح جدا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن أخية كأخية الفرس للمؤمن أخية كأخية الفرس يده ويرجع الدائرة التي وفيها دائرات رد الله وطاعة الله جل في ولاه والإجماع على أنه لا معصوم ليس أحد معصوم في هذه الدنيا بحال من الأحوال وحتى العلماء عند تراجع العلماء لو واحد فيكم كان له ملكة أنه يحب أن يطلع على أحوال العلماء من الصالحين من السابقين لأنها لا أهل العلم حقا القرون الثلاثة الأولى وينتهي الأمر بعد ذلك لا ينتهي إنه يغلق باب لا أقول التزكية التي جاءت من السماء جاءت في هؤلاء القرون القرون الخيرية ما أحد منهم قيل فيه أنه أنه لم يعمل معصيته ما قيل في بعض الروات بأنه قال إنه لا يحسن أن يعص أن يعصي الله لا لفعله قد منه المعصية نعم لكن لا يحسن أن يعصي الله لا لفعله فالمسألة ظاهرة في هذا الباب على أن أفضل الناس مكانة ومنزلة هم العلماء لذلك قال الله تعالى يرفع الله الذين أمنوا منكم وذين أوتوا العلم درجة كفى بفضل العلم والعلماء بقوله صلى الله عليه وسلم يرد الله بخيرا يفقه في الدين وفضل هذا الحديث بأن الله جعل فعلها جعل عسى النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية مفرغة في الفقه في الدين ولك أن تعلم الحظ والرجل عند ربه من عدمها في هذا الباب في التوفيق كلما كان المرء ارقى ثقرا كلما كان ارقى منزلة عند ربه جل, جل في علاه ولذلك قال النساء لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لتعلم كيف أنزلك الله منزلة ليس بعدها منزلة قد قال النسلم من سلك طريقا يلتمس به علما أل سهل الله له طريقا إلى الجنة ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يطلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده فنظر الفضائل العظيم التي في المجلس ويستهينون بالمجلس أنا قلت المجلس هذا من المجالس التي يعني لو لم يكن فيها قط شيء من الخير إلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا نزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده فنفهم ذكرهم الله لا بد أن نفهم شيئا بأن أفضل يعني ثمرة من ثمرات مجالس الذكر ومجالس العلم ذكرهم الله قل بقى أراد دنيا أراد وجاهة أراد في قاعدة لا يعلمها إلا المتفقهون ليس المتفيقون الذين يعلمون بأن المنافق يؤتى بنقيض قصده المنافق دائما يؤتى بنقيد قصده ما معنى ذلك بأن المرء لو فعل ذلك نفاقا بأن المرء من فعل ذلك نفاقا؟ فإن الله جل, جل في علاه يظهر له عكس ما ما يريد، يكسر له عكس ما يريد أو يظهر له عكس ما يريد، ويأتي بنقيض قصده. هكذا المنافق يعني أهل, أهل, أهل الفضل من الصحابة الكرام وأهل الفضل أيضا انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا معه؟ هذه مشكلة كثيرة فهذه يعني ال المسألة لا لا تكون إلا, إلا أنها تدور من فوق الرؤوس لا تكون من فوق من الرؤوس يعني عند العرش لأن الله دل فعل الذي يديرها فكانوا يقفون على أبواب الم يذمون في النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الدعاء مجانية للنبي صلى الله عليه وسلم قام الرافض الخبثاء يسبون أبي بكر وعمر ويعلنونهم وكانوا يقولون يعني لا لا نرى توفيقا في مال ولا في أهل ولا في ولد حتى حتى يكون بذكر الصباح شوف ذكر الصباح عندهم حتى يقول في ذكر الصباح اللهم لعن صنمي قريش أعوذ بالله من غضب الله فكانت أيضا رفعا لهم كما قال العالم ال... كما قالت عائشة رضي الله عائشة تعلمون عائشة وما علم عائشة وما دركوا ما علم عائشة لما ذكر لهم لها إنهم يسبون أبا بكر النعمان قالت رجلان وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا الله أن يقطع عنهم الحسنات والفضليات فأجرها على سنة هؤلاء فالعبد الصالح يجب أن يكون له هدف في هذه الحياة فهو في حقي لا يكون الهدف، لا الله لمرضى الهدف إن كان لا في هدف أضع الله أكبر نعم جزاك الله خير نعم هذه هذه جملة الجملة العظيمة هي جملة الساعي لمرضى الله لا شو لا بل هو أرفع وأسماء الأهداف. فلو أرفع وأسمع الأهداف كله الكل يسير إلى هذه النقطة هي نقطة مرضات الله جدا لكن أيضا الناس يتفاوتون فيما بينهم في في السعي مرضات الله منهم من يريد السعي لمرضاه الله بالافتسامة منهم من يريد أن يسعى إلى مرضات الله بالكف عن أذى الآخرين وهذا خير كبير منهم من يلتهم الكتف باسرها منهم من يرى أنه لا حياة له إلا أن يكون في المعالي وهذا الذي كان قد ارتضاه لنفسه ابو بكر عندما سمع النفس السلام وهو يبين له انه قد ينادى على المرء من باب الصيام او من باب الصدقات او من باب الجهاد قال هل على المرء من شيء ان ينادى من كل هذه الابواب هذه همة لا تخبو هذه همة ترتقي الى السماء صاحبها يستطيع يعني لا يستطيع العيش بين الناس إلا بجسده أما روحه فيتحلق في المعالي فهذا أرفع الناس منزلة وهنا تتفاوت الدرجات فالجميع ينصب هدفهم في مرضات الله في فعلاء ولكن هناك من ينزل جدا ويرى أن مرضات الله أن يعيش يومه وهناك من يعلو جدا ويقول لا ارتضي أن أكون بين الدون بدون ولكن لا بد من المعالي ولأنه فضل الهمة العالية دون العمل فضل الهمة العالية أن صاحبها ينزل منزلة همته ما أقول عمله ينزل منزلة همته وليس هذا من كيسي ولا من عنديات نفسي هذا أيضا عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في حديث أبي الماري الدنيا لأربعة نفر الدنيا لأربعة نفر ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة نفر ومراتب الأربعة نفر رجل أتاه الله المال والحكمة حكمة هم جدا فصلت الحكمة على المال فيصل فيه رحمه يعرف لربه حقه فهذا بأرفع, المنازل عند الله فهذا بأرفع المنازل عند الله فهذا بأرفع المنازل عند الله خلاص ما في أحد يحلخ معه صار, صار إلى منزلة ما يرتقي إليها إلا من رضي الله له هذه المنزلة ورجال قال ورجل أتاه الله أو على البدلية ورجل أَتَاهُ الله الحكمة وهذا الأصل لأن إعْطاء المال لا لا لا ليس دليلاً على مرضات الله إعْطاء العلم دليل على مرضات الله إعْطاء المال لا دليل على مرضات الله الدنيا تانية حقيرة الله على يبين لنا كيف دناءت الدنيا ولذلك الدنيا قال علماؤنا بأن يعطيها الله من أحب ومن لا يحب وإلا فمن عاها من من عاه النبي ومن عاه وعمر حتى لما اعطاه اياها زاهد فيها وما ما فالدنيا يعطيها الله لمن احب ومن لا يحب والدين لا يعطيه الله الا لمن احب الدين لا يعطيه الله إلا لمن أحب فقال ورجل أتاه الله الحكمة ولم يعطيه مالا نشوفوا هنا نزل الرجل هذا الشاهد مما أقول نزل الرجل منزله همته ف فالمرء بهمته وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم اعداؤه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بارفع قال لو اتيت مالا مثل ما اوتي فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان قال فهو أو قال فهما في العيش في الاجر سواء على منزلته بهمته بقلبه بقلبه هذه منزلة من أعلى وأرقى المنازل المهمة جدا للإنسان فإن كان الجميع يستهدفون هدفا واحدا وهو السعي لمرضاه الله تعالى لكنهم يتفاوتون في المنزلة ويتفاوتون في الهمة طبعا تفاوت المنزلة تابع يكون تابع للتفاوت في الهمم والهمم هذه تبين رفعة المنزلة ورفعة المكانة وسمة الشخصية أصد الغابي أسد الغابي ينأون بأنفسهم جدا عن الضباع بون شاسع فرق واسع بين أسد تهتز له الأرض وبين ضبع يعني تنام له الرمال فالمسألة بعيدة جدا جدا جدا والمرء يعني مع الدنيا يصارع فيه فيها وتصارع فيه والنوايا الخفايا يعلمها رب البرايا وعليها عليها يعطي ويرفع ويخفض والما المسألة بيد الله جل فعلا وما أراده الله لابد أن يكون وما لم يريده لم يكن والله جل فعلا أعلم بالبشر بمنازلهم ومكانتهم والله على كل شيء قدير روي عن عيسى عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم عليه وعلى من عزيز والسلام أنه قال من علم وعمل وعلم فذلك يدعى في ملكة السماواته عظيمة اللهم اجعلنا جميعا منهم من رب العالمين وغفر لنا الزلات والسقطات والهنات واجعلنا من يتعلم ويتعبد وانشر ذلك بينها بين الناس كان الله جلالا يلهمني هذا الدعاء منذ, منذ أن جلست على كرسي التعليم وكنت أقبى على ذلك وكنت أكره الناس للتدريس وأبعد الناس عنه كنت أعلم أنه شاهد اسمعي ما يحدث الآن وأنني كنت يعني في شحابة وأنا أطلب العلم ما أعرف أحدا ولا أحد يعرفني فكنت أنعم الناس رب العزة ما رأيت حياتا مثل الحياة التي رأيتها إلا عندما ابتليت في إمارات بعض البلاء رأيت هذا العز وهذا النعيم الذي كنت أعيشه في اول الطلب وفوقه مراحل حتى أنني همست في أذني ما همست في أذني طبعا هي همست في أذني بقول بقيلة تعجبت منها كيف انا قلتها هي أكيد مسجلة عليها لكن كيف انا قلتها لكن لست أنا الذي قلتها كانت اوزع الله في قلبي أن أقولها يعني أن أقولها يعني كانت أقسمت بالله أن حتى الذين في مكان معين أقسمت قسما مغلظا أنهم لا يمكن أن يرتقوا لمنزلة النعيم لهذه منزلة الذي يقع الذي ينزل النعيم الذي ينزله المرض النعيم نعيم القلب جدا جدا جدا لذلك من جعل لحياته أصلا وجعل لجميع الدنيا بعد هذا الأصل فرعا يعرف هذه القيمة كل شيء غير الأصل فهو فرع والفرع قد يقوي الأصل فيبقى من أعظم الناس قربة ومرصقة بالأصل وأقرب للقلب وفرع ممكن يبعد عن الأصل فيكون هذا أبعد الفروع عن أن يكون له منزلة أو مكانة أو يمكن أن يكون قريبا فلذلك أقول من جعل لقلبه أصلا ولبصيرته قبل بصره قبلة فهذا أرق الناس وجعل بس انه قال خير سليمان من داود عن نبي الله بين العلم والملك فاختار العلم فعطي الملك والمال معه يا ربي يا ربي سبحانك نعم والمسألة على النوايا انا سأسرد لكم بعض بعض هذه الفضائل ونقف مع الآية أيضا لأن الآية هذه لو وقفنا معها سنوات من تعينا هذه تنعش القلب والروح وتجعل الإنسان يتذكر أفضل أيام حياته وهو يطلب العلم وقد طلق الدنيا ثلاثا حقا وطلق كل شيء حتى يتعلم أنا أصلا في الجامعة المفروض للراضيات والعلوم هذه إشغال عقل لازم إما, إما, إما تحضر المحاضرات من أول الجامعة وتكتب وتراجع وبعدين المذاكرة تكون أواخر الشهور إما لا تحضر لكن تأخذ المحاضرات وتبدأ تذكرها أنا لا فعلت هذا ولا ذاك حتى السكاش المفروض يكون فيها حضور وغياب طبعا كنت كنت أظن بوقتي أن أنا أذهب إليها لكن طبعا هذه فيها غياب وحضور فكان توفيق من الله في أمر معين لأن السلام قال من صلى الله أربعين يوما وليلا في جماعة كتبت له براءتان براء من النار وبراءة من النفاق أنا كنت أنزل من القطار وكنت أزافر سفرا طويلا من أجل التكبيرة فسبحان الله ضع مني خير كثير يغفر الله لي في هذا البال لكن من عمل بالحديث مرة يعني كان من اهلي فانا ذهبت اول ما ذهبت للدكتور وافهم معيد واصلا يعني خلاص بعد الدكتوراه وكده في السكاشن بيبقى دكتور اهو معيد انا قلت له شوف انا انا العلم هذا ليس لي قال لي ما دخلت الجامعه قلت دعك من هذا الآن هذا أمر طرح آخر ساطرحه لك بعدين انا أريد هذه الشهاده اضعها على جنب لامر اخر يعني ما أريد ان الثقافه تنزل عن, عن حد معين ولكن ايضا الحضور هنا أنا ما استطيعه فهو الولد أنا بكلمه باللغة عربية <تصفيق> مشكلة يعني هذه بسببها أن أنا أتكلم العربية ما أتكلم بالهجية العمياء المصرية يعني يعني بها بها فتحت لي أبواب عدي انا أنا كان إقامة في في الإمارات فأنا قدمت جوازي فأنا أتكلم باللغة العربية فالرجل جلس يستمع بس وبعدين قال لي قال لي ثمن تمين قلت له ومن الذي يهم والجواز معك تعرف تعرف منه قال أنا أعرف أنا قرأت أنت مصري وهذه ليست لهجة المصري قلت له هذه لغة القرآن المبين قال انتظر الله دخل وقضى لي معاملة تنتهي ثلاثة أيام فقضى ثانية وأعطانيها ورب العزة في هذا البال أيضا الدكتور قال لي طب أنا قال أنا عايزك طبعا وكلم من المصري فجلست معه فقلت له شوف أنا في أمر أنا سأقول لك أنا لو جلست وجدت إقامة نظامت صلّى أقيمت وأنا موجود أنا سأزل جل ومش هستطيع أسمع شيئا وأيضا قد أسيء لمن لمن حولي على أنني أفقد شيئا ثمينا الله رح على عظمه في قلبي قالوا ما هو فقلت له قلت له الحديث قلي هتجلس الاسم أخذت الاسم لك إلى آخر العام لا تحضر سكشن وأنت مش غايب وبالفعل كان صادقا الله مرفع في علين الله ما شليه أنا لا أعرف ولا أعرف أين هو الآن نسأل الله عليه أن يعوضه خيرا على ما صنع معي فقال لي ما تأتي، فيسأل الله لي، فكنت أنا طلقت كل شيء، كنت أتذكر أمي، فسامحوني أمي كانت تدخل علي فتجد كتاب كتاب عن عندي الكتب الصفراء زمان كنت أنا ما عندي مال أشتري أشتري الكتب يعني، فكان في أمكنة عندنا في في مكان سمحات مصر. الكتب القديمة جدا بيضعها وبيبيعها بثمن بخس دراهمة معدود ولا لا يعرف معناها فكنت أنا أحرص الناس كنت معروف جدا في هذه المنطقة لن جالس فيها قابع فيها لأنظر إلى الكتب التي أريد أقطنيها فكنت أنا الكتب الصفراء لما تفتح ما أحد يقرأها إلا من أتى بالميكروسكوب فالله اسمه إيش العدسة التي تكبر جدا أو أبيت برأسه في الكتاب وأنا كنت كذلك أبيت برأسي في الكتاب كانت أمي رحمة الله عليها تدخل عليها في هذا تقول طب الرياضيات ما ليس لها حظ فتقول لي يعني أنا أخشى أنت تكون جاهل <تصفيق> أي أحد يترسم العلم مع أمي أمية مش ليست أمية يعني ليست قارئة أقصد يعني أمية في مأساة الشريعة ما تعرف شيئاً لكن ما هي إلا رؤاة رؤيا لي وإخوتي لها وإخوتيها فكان الأمر أن الله أنزل عينا سكينة في البيت بأسره فلتزم الجميع فسبحان ربي العظيم أنا لدعي يلتزمه أخي وأخي ما ما ليس له في أي في أي شيء من العلم وغير ذلك لكن أنا كنت صغيرا أصلا وربّ في المسالد يعني أنا كنت في المسالد هي كان كان حراضا في وقت معين وما كان انحرافا تاما لكن كنت أربّ في المسالد ف مكانت كانت أمية في العلم، كانت تقول لي أما يعني المفروض أنت الرسول يكون قدوتك، هي أصل التأصيل صحيح وطبقته تطبيقا خطأا عندما قالت لي أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوك أفضل منك يا أصدقائي أخوك أفضل منك يعني الذي يعمل عندما جاء الرجل ليشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أعمل لو هو يأتي في مجالسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لعلك ترزق به هذا هذا حد صحيح حد ضعيف قال أخوك هذا حد موضوع أخوك أفضل منك يا الحمد لله كات تحبيني جدا وتدللني جدا يعني فكنت أنا أجلس أمزح معها كثيرا غاد ما بينت لها إنه إنه الحق النعمة كل النعمة في أن البركة تكون في كذا في الكتاب والسنة فلذلك الملازمة مع مع مع الطلب وصدق الطلب والهمة تكون في القلب ينتهي الأمر أنا أنا ليش أنا أركز كمان أيضا على مسألة الاعتقاد لأن ظهرت كثير ممن تبحر في العلم وكان منحرفا عقديا خسر كل شيء ثبت على بدعة وترسخ عليها فضيع الدنيا بأسرها بوضع العلم الذي عنده فهنا شوف لما خجر سليمان سليمان من داود بين العلم وبين الملك اختار العلم فهو الملك والمال معه أنا أقول ذلك تحديثا من فضل لا دلشو عليهم المحدد فضل جحد والجهدو بغيد لله دل في علام فأنا كنت خلاص ما, ما أعرف شيء في هذه الدنيا وحتى أنا أبي مات وأنا في الجماعة أبي مات وبعد شهرين أمي ماتت وصحت انا كبير العائلة بأسرها ماذا أفعل ماذا يفعلون كيف انفق كيف أنفقون كيف العيش المسألة مضطربه جدا وأنا دائما كنت أنظر للسماء ما أنظر للأرض في هذا الاضطراب. طبعا سفرت سفروني أنا, أنا, أنا, أنا أخذت المعافاة ما دخلت طبعا ما دخلت هذا بحر آخر لأن أنا ملجم أدخل الملجمنا المعافاة دي ما تكون عندي الا بعد ممكن أدخل ضابط أيضا ثلاث سنوات شغل. لكن ما دخلت ما أدخلني الله أنا ما, أقول ما. ما أدخلني الله لإني قمت ليلا فنظرت للسماء فقبضت على رحيتي فقلت ربي أنت رزقت وأنت لا تسلب فحافظ على ما رزقت بس فصل الله لي صنائع لا أدريها كيف كانت فمدحت ما رحت فلذلك بعدها ذهبت مدرسا أنا حب الت حب حب التدريسها ذهبت أنا درست درست حوالي أشهر ثلاثة وبعدين استضافوني في أماكن طيبة مظلمة فوداء الله دع له فيها أيضا جعل فيها أمراً آخر أن جميع المدرسين تحملوا أعباء من أجلي وحجزوا لي الراتب حتى لا يضيع علي وكان الله جعل لي علي محبة في قلوبهم حتى أنا كنت أدخل الط يعني مدرس حتى حتى المدرس الألعاب <تصفيق> لأنني أصلاً أنا رياضي أنا ما يعني ما يعني أنا ألعب تنس طويل وألعب تنس طولة وأتقن جدا هذه مسائل مع الكرة أنا كنت ألعب أيضاً في نادي كأنه هذه احتراف الآن، يعني يعني ما أترك هذه الرياض الرياضة ما أتركها ما أتركها. حتى الآن يعني ما, ما اترك أترك بحال ما الاحوال فجعل الله لي أرضية مع الجميع حتى مدرسين الألعاب كان يبحثون على جدولي، يشوفوا الأوقات اللي هي أنا فاضي فيها، فيستدعوني وانزل ألعب معهم يعني. حتى. <تصفيق> <تصفيق> فكنت كنت أنا لا أصففهم أقول كل واحد ينزل لي تلو الآخر لأنني ما يصب علي أدخل في شيء ولا أدخله أموت أموت كمدا لو دخلت في شيء أي شيء أيًا كان حتى الانحراف ما ما ما ما دخلت شيئا إلا وأردت أن أبلغ مدى أصل للنهاية ما أصل له. فكنت الحمد لله كانوا يصطفون صفا معي فكانت المكانة الحمد لله كان أيضًا وكيل المدرسة كان مدرس ال الألعاب على ما يسمونه وكان يقول هذا الرجل ما أدري لمن أحبه مع إنه بص شايف اللبس اللي بيلبسه ترى طبعاً ما هيدي أيضاً كنت أنا بدها في المدرسة بالقميص أنا بعد ما من الله علي وجل تركت كل شيء يلبس أي شيء كنت أعشقه أيضا أنا أحب جداً تناصق الألوان وأحب يعني هذه هذا ذوق الإنسان ألقيت كل شيء وما تديت غير القميص. قال بس هذا رجل في شيء غير الموجود على الساحة خالص بفضل الرب يعني وكان ايضا ناس في جماعه معينة طبعا عندهم بقى مساله المدرسه في المدرسة عندهم حاجه اسمها مش عارف الاسريه و انا مساله الدعوه الاداريه دي لا فاهم منها شيئا يعني هم كانوا جماعه معينه وكانوا ايضا يعني ربنا جعل لي مكان عندهم سبحان الله في قلوبهم حتى انهم اتتوني وعرضوا علي ان اقدم في يعني كل مبرزا عندهم في جماعتهم في فقلت دعكم هذا لا انتم ولا لا انتم ولا هؤلاء ولا هؤلاء لهم عندي مكان المكان عندي في شيء أنا امشي فيه <تصفيق> فالمسألة كنت في ذلك جعل الله لي مكان عند الجميع سجنته فلما سجنته الجميع يعني الله الذي يعني جعلهم تبوراً حتى أن مدرس كان والده وعمه يعني له له مكان يعني مكانه فذهب إليه يفكي قال له ما تخافنا فقال له طب من هو فلما كلمت قال لي ابني ابعد ابعد أفضل لك الولد طبعا ما سمع الكلام وكان بيعتني حتى يزورني العجيب ان انا خرجت من هنا ذهبت الى المدرسة الناس في الطبور والتلاميذ الطبور الطلبة جميعا سبحان الله الله الملك الحمد الحمد لله رضي المدرسة باسرها وانا على بوابة المدرسة وترك الطبور وكل جرى جرى عليا انا ماتل مات ملكت نفسي بكاء لما ودته ذلك ودت حتى المدرسات منهم المضى على نفسه على اساس ما ما يذهب الراتب عني لان هم كانوا ادركوا أن أنا في انني في اعواز لهذا انا انا انا المفروض انا انصح على اخواتي تركت الدنيا بقى الله مسافرا وكان ايضا وقت لا يصح احد يسافر فيه في حال من انا مدرس وفي اختبارات ومدير الاداره قال لي يا ابني لو الدنيا رأسا على عقب يعني انقلبت انا لا اعطيك الأجaza عشان سافرنا طبعاً كنت أنا بتحير. إذا أروح العمرة، وقلت أجلس أطلب العلم، والبقية البقية ستنتهي يعني. ودا كانت همتي. في ذلك فدعوت الله كثيرا فقابل الله دعائي أن أسافر إلى المنطقة التي دعوت فيها لأطلب العلم، وخذني إلى منطقة أخرى لأطلب العلم لأن هذه المنطقة التي لو كنت فيها، لو جلست فيها، ما تعلمت. أنا أعرف أما الأماكن اللي ذهبت، ما وجدت، ما وجدت إتقانا لأن أنا أروم الإتقان في العلم. ولأن المشايخ جميعا وقفوا لي وقفوا وقالوا أنت مثلك لا يمشي من هنا قلت له شوف الصنعاني قال لما قالوا له أن الناس تتفيدوا منك قال لا حتى تنتهي الرحلة فدعوت الله أن أمشي مش عشان إخوتي ولا عشان ولا أي شيء أنا مشيت حافي أصلا فلما مشيت مشيت ودعوت الله أن أمشي فمدير الإدارة كلامني وأغلظ لي في القول لما وجدني بالقميص والقلونسوة وكذا قال في حد يذهب لطلب طلبات المدارس وانت وان انت, انت, انت بتعمل ايه بتستغفلنا ولا فقلت له لزم حدك مدير اداره دي القانونيه مدير الشؤون القانونيه اصلا يعني هي كان رجل ايضا يعني في جماعه رجل فاضل فقال اهل الدين لازم نقف معهم فقال لي تعالى انا ساتلك بمقابله عزيزه بمدير الاداره نفسه وحتاج اسمعه، فالرجل مدل تحملها وأخذني أخذ المعاد، فالرجل كان شغوفا لأنه سمع عالم اللي بيحصل في المدرسة أو إزاي وصل لهذه الدرجة مع المدرسين فدخلني، أنا دعوت له فاوم دخلني، هو كمان كان أصلا مدرسة لغة عربية فتنطع بي لغة أو تنطع عليه لغة يعني، فألزم حده هو قال لي, قال لي قال لي قال لي أنت كيف تذهب بالمدرسة هكذا؟ قلت له أنت المفروض أنت اللي تسأل كيف أنت لابس زي الأعاجم هكذا ومفتخر وتدخل فيه. قال لي نعم قلت له نعم تسمع الذي أقول لك أنت تعتز والله أنا لا اعتز بما أنا فيه بعدين ضعك من هذا ملك هل هذا شأنك فسكت الله تعالى مدير نظر إليها والله الذي لا يرحم كأني أنظر إلى دم على عينيه ستنزل يقول الرجل أنا أحسن إليه وهي تربى الدنيا عليها فقال لي رفقا يعني بالإشارة أنا خلصت لا, لا إذا, إذا غيّرت لا أنزل لا لا أنزل أحد فمدير إدارة قال لي قال لي اللحة دي واجبة ولا ولا ولا ولا مش واجبة و... أنا عايز آية من كتاب الله ده على اللح قلت له حاضر قال الله تعالى وما أتكم رسول تعمه ما, ما يدخل مع طلب علم أنا أصلا مشكلتي مشكلتي كبيرة جدا أنني أعرف قدري وأعرف قدر من أمامي فأوعمل الناس على ذلك عوضوا بالله من الكبر هذا مهلكه ووإذا علم الله من قلب العبد الكبر أسقطه لكن لا يمكن أرفع أحد منزله أنا دايما عيني على من على قدري وقدر من أمامي وأعامل الناس وأنا أعرف أقدرهم هذا أهم شيء عندي إنني أعرف أقدرهم وأعرف قدر نفسي فلا فلا أنزلها إلى الدون ولا أرفع أحد فوقي وهو لا يستحق أن يكون فوقي فهو أما كلامني أنا بكلمه بالآية ألا قلت لك أريد آية عن عن اللي له لا تقطعني يعني قال لي قلت له لا تقطعني لا تقطعني هل أقطعك وقاطع قلت له حتى في البلاغة أنت, أنت ضعيف النظر <تصفيق> طبعا فهمت بكت الحديث وردته ووصله لما تقاطعني يبقى الوصل منتظر لما تقطعني يبقى أنت أوقفت الحديث كليتا ففهمت دي طبعا إيه سلم الرجل فقلت له أما قال لنبي سلم وقلت له الأحاديث في الصحيحين فقلت له عندما تكون ضعيف العلم اسمع لمن هو أعلم منك تستفيد وعندما تشوش على نفسك أنك تعلم وممتلئ فالكأس المملوئة لا تمتلئ <تصفيق> الرجل برضو سمع هذا الكلام جات له خبطات أمو أخذ الورقة قال لي يعني, يعني الكأس المملوئة لا تمتلئة قلت له نعم قال لي ما فيش أجازة ورمى, ورمى ورمى الورقة قلت له اسمع أنت أنفاسك التي تدخل في أنفك لا تملكها وأنا لما تكلمت معك وطلبت منك طلبت منك أنك سبب أنت لا, أنت لا تملك شيء فكان الله وس وحتى مستأذنتوش فأشرت إليه يعني مزدريا وتركته ولكن أنا على الباب من الله عليها فنظرت إلى السماء فقلت الأمر الأمر عندك لا عندهم بعدها باسبوع بأسبوع وجدت رجل من الإدارة بيسأل عني دخل فدخل الفصل حتى ما انتظر إن الحصة انتهي قال انا أريدك ضروري جيت لقيته قال لي فيه طلبين فوجدت ورقة مكتوبة نفسه أيضا كان رجلا منصفا سبحان الله اللهم مزيده وبارك لها يا رب العالمين ويقر عين وزورياته كتب لي يعني مدحا وسناء وقال لي صح الأمر عند الله أنا كتبت المضيط على على على, على الأجازة مع أنه أعز ما تكون في اختبارات المدارس ما يمكن أتحرك وكتب الأجازة وقال أرجوك وأنت تطوف تدعو لي أنا أخذت الأجازة مذهولا مدهوشا وطبعا ما أنا أنا طبعا ما كنت أستطيع أذهب بطائرة فذهبت بالسفينة وكانت أيضا رحلة عجيبة جدا عشان ذهبت بالسفينة الله دعا أراني عجائبة فيها وسافرت لك عندما أبحرت السفينة عشت عالما آخر بيني وبين ربي ونزلت على الأساس أنني أمكس في هذا البلد أبى الله لي أن أمكس فيها ما فطرت إلى البلد الأخرى فوجدت أن الله جهز لي أهل السعودية أنفسهم من الحديث والفقه والعقيدة في نفس المكان ليكتنفونني بين أيديهم ويأتونني ببيوتات وأنا أنا في الشارع من أجل طلب العلم. الحق أن أن كلام ابن عباس كلام من ذهب لا يعلمه أحد إلا إلا من عاشه إلا من من عاشه يعني هذه سبحان ربي العظيم. فقال قال فقال قال هو طلب العلم فاتاه الله العلم والمال انا اذكر شيئا واحدا فقط من باب التحديث فضل هذا عشت ما عرفت الا انني بين الكتب فكفاني وكفى كفى الله كفاني وكفى اسرتي كفايه لا ادري كيف شكرها امطرت علي السماء ذهبا وفضا امطارا بالحق ورب العزه مع انني كنت ابيت في الليل ابكي وأقول ربي انا ضيعت من اعول اخوتي جميعا البنات أسرها أنا أصلاً المفروض أنا العائل الوحيد لهم سبحان ربي العظيم العائل هيكون إلا من تكلف خلقه فكنت لما سجدت سجدت باكياً لكلمه قيدك لي فقلت هل ضيعت من أعول فبكيت بشده وأنا ساجد بيني وبين ربي دل في علا ثم فتحت كل الخزائن وما في أحد فينا ضيع الفضل الذي هو فيه بحاله من الأحوال بل الله على رزقنا رزقا واسعا طيبا فنسال الله عليه نجعلنا من الشاكرين ومن لم يشكر لا يذبك له قال عمر بن عبد العزيز من عمل بغيظ علم كان ما يهدم أكثر مما يبني ومن لم يعد كلامه من عمله تصرت خطاياه والصبر من اليقين والصبر من هذا إن شاء الله في الدرس القادم أتلت عليكم سامحوني أن الله عليه أن يفتح لنا أبواب الخير وأن يجعلنا من الصالحين انتظر هالتيه ونجعلني من الصالحين وجعلني اياكم من الصالحين وثبت الله لنا ولكم هذا الخير عين وما كان الله دام واتصل وما كان لغير الله قطع فصل ومن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به وأعظم قاعدة يستطيع المرء أن أن يعني هي قاعدة أن المنافق يؤتى بنقيد بن بنقيض قصد أن المنافق يؤتى بنقيض قصده فنسأل الله تعالى السداد والرشاد وفي اسئله الفضلى